Lah tak boleh nasilah sih kah sawah, hadhari sabu, wahad malu jawab, doa waktu kita abg kalbu Hajji, ya mualaf, hadi mendam al hawa, Men do muayel ajgir لو أمسك طير طائر في الهواء، أو كمان يمشي سواء ولا زوا، قدلك سير إن وجودي على تاني. يا بروي خدي من تاع الهواء، إروي قلبي من يوم يا بروي خدي من تاع الهواء، إروي قلبي من يوم عين عاشي. فصله على غير انتباه، سافروا وبلقى. نهوم في القتار ربي على الغربة وعالفرقة تعيني يا <تصفيق> بنا لش قلبي هكذا ما له قرار لا بريه أقصد ما يعجب الطوار ما يحب إلا وصول الياسمين يا بيوين مالكبين انا عبد وانا عندي رصيد يا مروه بنت الجامعه قصدهم ثاني وانا مجساتي خاف ما لهم رادق ولا رادق ودين يا مروي الخدي من جامع الهواء اروي جلبي من يا مروي الخدي من جامع الهواء اروي جلبي من جموع العشبين للهواء تفسير عنده للزمان عشقاتها للوقت عشقه باللسان من عشق بالفورس يلحق لغبانين يا مرون خلق <تصفيق> عش game هو game عشق الهيوس يشترون اسمي محد به كلهم خاده وحل يا يا برو والعجين داخل الهواء وي قلبي يتضوي داشتي يا برو ايش يغربلنا لا وقفه ولا وق انا وفاه يمين يا مروه قديم بالديار الهواء